118. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك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 تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الأرض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 اخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا اخرين ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون ثم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 ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا ان بينهم يومئذ, يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون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 قٌ من عبادي يقولون ربنا آمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا حتى سوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون